قال المؤلف أثابه الله قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ذكر الله جل وعلا هنا ثلاث مسائل شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر وهي وإن كانت مصدرة بالاستفهام فهو استفهام تقريري لتقرير الإثبات فقوله تعالى ألم نشرح بمعنى شرحنا على المبدأ المعروف من أن نفي النفي إثبات وذلك لأن همزة الاستفهام وهي تحمل معنى النفي دخلت على لم النافية فترافع فبقي الفعل مثبتا قالوا ومثله قوله جل وعلا أليس الله بكاف عبده وقوله ألم نربك فينا وليدا وعليه قول الشاعر الستم خير من ركب المطايا واندى العالمين بطون راحي فتقرر بذلك أنه تعالى يعدد على رسوله صلى الله عليه وسلم نعمه العظمى وقد ذكرنا سابقا ارتباط هذه السورة بالتي قبلها في تتمة نعم الله تعالى على رسوله صلوات الله وسلامه عليه وروى النيسابوري عن عطاء وعمر بن عبد العزيز رحمهما الله تعالى أنهما كان يقولان هذه السورة وسورة الضحى سورة واحدة وكانا يقرآنهما في الركعة الواحدة وما كان يفصلان بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم والذي دعاهما إلى ذلك هو أن قول الله جل وعلا ألم نشرح لك صدرك كالعطف على قوله تعالى ألم يجدك يتيما ورد هذا الادعاء أي كونهما سورة واحدة وعلى كل حال فإن هذا إذا لم يجعلهما سورة واحدة فإنه يجعلهما مرتبطتين معا في المعنى كما في الأنفال والتوبة واختلف في معنى شرح الصدر إلا أنه لا منافات فيما قالوا وكله يكمل بعضه بعضا فقيل هو شق الصدر سواء كان مرة أو أكثر وغسله وملؤه ايمانا وحكمة كما في رواية مالك بن صعصعه في ليلة الإسراء ورواية أبي هريرة في غيرها وفيه كما في رواية أحمد أنه صلى الله عليه وسلم شق صدره وأخرج منه الغل والحسد في شيء كهيئة العلقه وأدخلت الرأفة والرحمة وقيل شرح الصدر إنما هو توسيعه للمعرفة والإيمان ومعرفة الحق وجعل قلبه وعاء للحكمة وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما شرح الله صدره للإسلام وعند ابن كثير نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا كقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام والذي يشهد له القرآن أن الشرح هو الانشراح والارتياح وهذه حالة نتيجة استقرار الإيمان والمعرفة والنور والحكمة كما في قوله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فقوله فهو على نور من ربه بيان لشرح الصدر للإسلام كما أن ضيق الصدر دليل على الضلال كما جاء في الآية نفسها من قول الله جل وعلا ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وفي حاشية الشيخ زاده على البيضاوي قال لم يشرح صدر أحد من العالمين كما شرح صدره صلى الله عليه وسلم حتى وسع علوم الأولين والآخرين فقال اوتيت جوامع الكلم انتهى ومراده بعلوم الأولين والآخرين ما جاء في القرآن من أخبار الأمم الماضية مع رسلهم وأخبار المعاد وما بينه وبين ذلك مما علمه الله تعالى والذي يظهر والله تعالى أعلم أن شرح الصدر الممتن به على رسول الله عليه الصلاة والسلام أوسع وأعم من ذلك حتى إنه ليشمل صبره وصفحه وعفوه عن أعدائه ومقابلته الإساءة بالإحسان حتى إنه ليسع العدو كما يسع الصديق كما في قصة عودته من ثقيف إذ آذاه سفهاؤهم حتى ضاق ملك الجبال بفعلهم وقال له جبريل عليه السلام إن ملك الجبال معي إن أردت أن يطبق عليهم الأخشبين فعل فينشرح صدره إلى ما هو أبعد من ذلك وكأنهم لم يسيءوا إليه فيقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وتلك أعظم نعمة وأقوى عدة في تبليغ الدعوة وتحمل أعباء الرسالة ولذا توجه نبي الله موسى إلى ربه يطلبه إياها لما كلفه الذهاب إلى الطاغية فرعون كما في قول الله جل وعلا اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب شرح لي صدري ويسر لي امري وحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري إلى آخر الآيات فذكر هنا من دواء العون على أداء الرسالة أربعة عوامل بدأها بشرح الصدر ثم تيسير الأمر وهذان عاملان ذاتيان ثم الوسيلة بينه وبين فرعون وهي اللسان في الإقناع إذ قال وحل العقدة من لساني يفقه قولي ثم العامل المادي أخيرا في المؤازرة كما في قوله واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري فقدم شرح الصدر على هذا كله لأهميته لأنه به يقابل كل الصعاب، ولذا قابل به ما جاءت به سحرة فرعون من سحر عظيم وما قابلهم به فرعون من عنة أعظم أيها المستمعون الكرام لم تزل لحديث المؤلف بقية نأتي عليها في لقائنا القادم إن شاء الله فحتى نلقاكم هناك نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته